فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوَقَاهُ اللَّهُ سَيَئَاتِمَا مَكَرُوا وَحَقَّ بِأَلِفِ رَعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ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 قالوا أ wollم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إن لنا نصر رسلا و الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم سوء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 الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء أبناء وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذاكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين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 الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون